بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من فقلت موازير فهو في عيشة راضية وأما من خفت نوازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية